قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نبات شتى كُنُه ورعاف أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلصه نحن ولا أنت مكانا سبا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم فَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُونَ أمرهم بينهم سر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أن من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثله فأجمعوا كيدكم ثم تو صفوا وقد أفلح اليوم من استعلى